بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والستون من التذكره وقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان يعني النساء والواحدة خيره قال الترمذي الخير مختارهن الله سبحانه وتعالى فأبدع خلقهن باختياره واختيار الله سبحانه وتعالى لا يشبه اختيار الآدميين ثم قال حسان فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الشيء شيئا بالحسن فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن فانظر ما هنالك وفي الأوليين وفي الأوليين ذكر بأنهن قاصرات الطرف وكأنهن الياقوت والمرجان فانظر كم بين الخير وهي مختاره الله سبحانه وتعالى وبين قاصرات الطرف ثم قال حور مقصورات في الخيام، وقال فدولين في فيهم مقصرات طرف، فيهم مقصرات طرف. قصرنا طرفهن على الأزواج، ولم يذكر أنهم ولم يذكر أنهن مقصورات، فدل على أن المقاصورات أعلى وأفضل. وقد بلغنا في الرواية أن سحابة, أن سحابة مطرت من العرش فخلقنا من قطرات الرحمة أو قطرات الرحمة ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار ساعتها أربعون ميلا وليس لها باب حتى إذا حل ولي الله عز وجل بالخيمه صدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله عز وجل أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها وهي مقصوره قد قد قصر بها عن أبصار المخلوقين والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال عز وجل متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر اختلف في الرفرف ماهو فقيل كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها الواحدة رفرفة وقيل الرفرف شيء اذا استوى عليه صاحبه رفرف به واهوى به كالمرجاح يمينا وشمالا ورفعا وخفضا ورفع, وخفضة ورفع وخفضة يتلذذ به مع انيسته واشتقاقه على هذا من يرف إذا ارتفع ومنه رفة الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء ربما سمي الظليم رفرفا لأنه يرف بجناحيه ثم يعدو ورفرف الطائر أيضا إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه قال الترمذي الحكيم فالرفرف أعظم خطرا من العرش وذكر في الأوليين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وقال هنا متكئين على رفرف خضر فالرفرف هو مستقر الولي على شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به اي طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح وروي لنا حديث المعراج أو في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى طبعا هنا أظن أن هناك حرفا ناقصة وهو في إذ مذكور وروي لنا حديث المعراج والأصح والله تعالى أعلم وروي لنا في حديث المعراج وأضفتها من عندي والله تعالى أعلم متابع أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى جاءه رفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى سند العرش فذكر أنه طار بي ويرفعني حتى وقف بي على ربي ثم لما حان الانصراف فطار به خفض ورفع يهوي به حتى أدله إلى جبريل صلوات الله تعالى عليهما وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد والرفرف, والرفرف خادم من الخدم بين يدي الله سبحانه وتعالى له خواص الأمور في محل الدنو والقربة كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء وصلوات الله سبحانه وتعالى عليهم وهي مخصوصة بذلك في أرضه فهذا الرفرف الذي سخره الله سبحانه وتعالى لأجل الجنتين الدانيتين هو متكاؤهما وفرشهما يرفرف بالولي على حافات تلك الْأَنْهَارِ وشبطها حيث شاء إلى خيام أَزْوَاجِهِ الخيرات الحسان ثم قال وعبقري حسان والعبقري ثياب ممقوشة تبسطه فَإِذَا قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر والعبقري قرية قرية من ناحية اليمن فيما بلغنا ينسج فيها بسط منقوشة فذكر الله عز وجل ما خلق في تلك الجنتين من البسط المنقوشة المنقوشة الحسان والرفرف في الخضر وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هنا ما يعرفون أسماءها هنا فبان تفاوت هاتين الجنتين وقد روي عن بعض السلف فإذا هو يشير إلى أن هاتين الجنتين من دونهما أي أسفل منها وأدوان فكيف يكون مع هذه, مع هذه الصفة أدوان فحسبته لم يفهم الصفة ذكره في الأصل التاسع والثمانين من كتاب نوادر الأصول فصل لما قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان دل على أن الجنان أربع لا سبع على ما يأتي بيانه إمشاء الله سبحانه وتعالى باب صفة الجنة ونعيمها وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها مسلم عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما أطلعتكم عليه ثم قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بلها بمعنى غير بلها بمعنى غير وقيل اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع ابن ماجة عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة ويد ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام في مقام أبدا في حبرة ونضره في دار عالية سليمة بهية قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح صحيح مسلم متابع ثم ذكر الجهاد وحض عليه متابع الترمذي عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق قال من الماء قلت الجنة ما بناؤها قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب بلاطها المسك الأنفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ينعم لا ييأس أو عيد من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم وذكر الحديث وقال ليس إسناده بذلك بالقوي وليس هو عندي بمتصل وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا إبراهيم بن معاوية عن سعيد الطائي قال حدثني أبو المدلة مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول قلنا يا رسول الله لماذا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل فإذا فارقناك فإذا فارقوناك وشمنا النساء والاولاد أعجبتنا الدنيا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أنكم تكونون إذا فارقتموني كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأكفها ولا زارتكم في بيوتكم ولو كنتم لا تذنبون لجاء الله بقوم يذنبون كي يستغفروا فيغفر لهم قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأنفر وحصباؤها الدر والياقوت وترابها الزعفران عيد وملاطها وملاطها المسك الأنفر وحصباؤها الدر والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها يبقى لا يبس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لابن صياد ما تربه الجنة قال ذرمكة بيضاء درمكة بيضاء مسك مسك يا أبا القاسم قال صدقت وعنه أن ابن صياد سأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك مسك خالص ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن قتادة عن العلا ابن يزيد عن أبي هريرة قال حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وذرجها اللؤلؤ والياقوت قال وكنا نحدث أن رضاختها اللؤلؤ وترابها الزعفران قلت كل هذا مرفوع حسب ما تقدم في هذا الباب ويأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه وفي الزوائد وجدنا في إسناده مقال فيه الضحاك المعافري وهو مجهول اثنان ضعيف الاسناد الترمذي ثلاثة ضعيف ابو داود الطيالسي اربعة صحيح مسلم خمسة صحيح مسلم ستة خضر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد متابع باب ما جاء في انهار الجنة وجبالها وما جاء في الدنيا منها قال الله سبحانه وتعالى مثل الجنه التي يوعد المتقون مثل الجنة التي يوعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وروي أنها تجري في غير أخدود منضبطة بالقدرة، وهي يعني وهي منضبطة بالقدرة. ويروى عن ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنهار في الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال مسك ذكره العقيلي أو كما قال وذكر اسماعيل بن أسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وعيده قال حدثني كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اربعة جبال من جبال الجنة واربعة انهار من انهار الجنة واربعة ملاحم من ملاحم الجنة قيل فمن الاجبل قال او فمن الاجبل قال جبل احد يحبنا ونحبه والطور جبل من جبال الجنة ولبنان جبل من جبال الجنة والجودي جبل من جبال الجنة والأنهار النيل والفرات وسيحان وجيحان والملاحم أعيد والأنهار النيل والفرات وسيحان وجيحان والملاحم بدر وأحد والخندق وخيبر وبالسند المذكور قال غزونا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول غزوه غزاها الأباء حتى إذا كنا بالروحاء نزل بعرق الضبية فصلى بهم ثم قال هل تدرون ما اسم هذا الجبل قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا خصيب جبل من جبال الجنة اللهم فبارك فيه وبارك لأهله وقال للروحاء هذا سجاسج ووادم من أودية الجنة لقد صلى في هذا المسجد قبل سبعون نبيا وقد مر بها موسى عليه السلام عليه عباءتان قطنونيتان على ناقة ورد في سبعين ألفا من بني إسرائيل حتى جاء البيت العتيق الحديث وسأتي تمامه إن شاء الله سبحانه وتعالى الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر ثم تمشق الأنهار بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحكيم بن معاوية هو والد بهز بن حكيم في الحاشية واحد ضعيف قال العراقي في تخريج الإحياء ذكره العقيلي في الضعفة اثنان ضعيف ذكره الهيثمي وقال رواه وعيد وقال رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف المجمع ثلاثة ضعيف الطبراني في الكبير قال الهيثمي فيه كثير بن عبد الله المزني ضعيف المجمع أربعة, أربعة صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح أتابع مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيحان والجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة وقال كعب نهر دجلة نهر من بالجنة ونهر الفرات نهر لبنهم ونهر مصر نهر خمرهم ونهر السيحان نهر عسلهم وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر وذكر البخاري من طريق شريك عن أنس في حديث الإسراء فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان يا جبريل قال, قال النيل والفرات عنصرهما ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر, بنهر آخر عليه قصر من اللؤلؤ والزبرجد فطرب بيده فإذا هو مسك أذفر قال ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك باب منه وما جاء في رفع هذه الانهار آخر الزمان عند خروج يأجوج ومأجوج ورفع القرآن والعلم ذكر أبو جعفر النحاس قرئ على أبي عقوب إسحاق بن إبراهيم ابن يونس عن جامع بن سواد سواده قال حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أنزل الله عز وجل إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهر, وهما نهر العراق وهما نهر العراق أو كما قال هنا بالإفراد على حسب هذا المطبوع نهر العراق ويصحه ما نهر العراق حسب الضبط الحقيقي لهذا الحديث والله تعالى أعلم بما هو الضبط وتابع والنيل وهو نهر مصر انزلها الله سبحانه وتعالى من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل رفع من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى وإنا على ذهب به لقادرون فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والدين في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح البخاري ثلاث ضعيف ضعيف جدا ابن علي في الكامل فيه مسلمة ابن علي متروك تابع قلت رفع القرآن عند خروج جود مأجوج فيه نظر وسيأتي بيانه آخر الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى وروي عن المسعودي أنه قال مد الفرات على عهد ابن مسعود فكره الناس مده أو كما قال فقال ابن مسعود لا فكره مده فانه سيأتي زمان يلتمس يلتمس فيه طصد مملوء من ماء فلا يوجد وذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره فيكون بقية الماء والعيون بالشام وسيأتي بيان هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى باب من أين تفجر انهار الجنة البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هذا في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس قال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 اللهم إنا نسألك الفردوس ورضاك اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس اللهم إنا نسألك رضاك وحبك والفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين أتابع وقال أبو حاتم البستي معنى قوله فإنه أوسط الجنة يريد في الارتفاع وقال قتاده الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها وقد قيل إن الفردوس اسم يشمل جميع الجنة كما أن جهنم اسم لجميع النيران كلها لأن الله سبحانه وتعالى مدح في أول سورة, في أول سورة المؤمنون أقواما وصفهم ثم قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ثم أعاد ذكرهم في سورة المعارج فقال أولئك في جنات مكرمون فعلمنا أن الفردوس جنات لا جنة واحدة قال هو أهب بن منبه باب ما جاء أن الخمر شراب أهل الجنة ومن شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة وفي لباس أهل الجنة وآنيتهم النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وانيه أهل الجنة قلت إن قال قائل قد سوى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها في الآخرة فهل يحرمها إذا دخل الجنة أو يصح أن نقول الله تعالى أعلم وأنه يحرمها يعني من فعل ما فعل في الحديث كما هو وارد في الحديث وأنه يحرمها في الآفرة فهل يحرمها إذا دخل الجنة قلنا نعم إذا لم يتوب منها لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتوب منها حرمها في الآخرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى خرجه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكذلك لابس الحرير ومن أكل في أنية الذهب والفضة أو شرب فيها لاستعجاله ما أخر الله سبحانه وتعالى له في الآخرة وارتكاب, وارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا في الحاشية واحد صحيح البخاري وابن ماجه اثنان حسن النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ثلاثة صحيح مالك والبخاري ومسلم متابع وقد روى ابو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا هشام عن قتادة عن داود السرواج عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك عليه وسلم وعيد وقد روى ابو داود الطايري في مسنده قال حدثنا هشام عن قتاده عن داود السرواج عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو وهذا نص صريح وإسناده صحيح فإن كان وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه من قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهو الغاية في البيان وإن كان من قول الراوي على ما ذكر أنه موقوف فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال ومثله لا يقال من جهة الرأي لا يقال من جهة الرأي وسيأتي لهذا الباب نزيد بيان وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا رحمة الراحمين